بسم الله الرحمن الرحيم على الله الله هذه متابعه في نعم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 آه من الثالثة فيها الايد هون والعفل الايد من الثالث فلاهما قبل, قبل قبل لا الا ان تسمع في, في القائمة لكن في قواعد التوير لا لابد اول شخص من رفعه تحقق نوت الوحيد لا ان نحن اللي تتحقق نوته لا لذي نحن الحقيقة نوصه. طيب يوجد لو فلو تباير لا من والشروط هذا هو العالم في التكثير، في لا في التكثير لا أعدى الشروط قد يأتي بكلمة لكن لا يكون لأن ورية الشروط وجود لغاية الأنمس قال اللهم أنت عبدي ونور رب اللي في العبد اللي يقف رابك أنا وعبد اللي ربك نفسك أنا ورابك هذه كلمة الخفر ولا كلمة إيمان هذه كلمة كفر ومع ذلك فالله يطرخ بها لماذا؟ لأنه في, في مال من جنزان على هذا؟ ما؟ وهو الانسان هنا لم يتعادل خاصه إنه سبق الإنسان سبق الإنسان فأين عليه متواصل الشروس ومسائل المواني هذه القاعدة جدا جدا, جدا. الأب يالت من إله لأكل إن قطب لبنان ياش إبرة، أو ليه قتل هذا؟ أنا بقول لك أزر واحد منك يسكن فقط فلا مرات مواجهة أبا ينطلوا سؤال الجوانب المنزلينة من فضل مهارة الحاجة قاموا بهم بوضع المنزل بالتشريف المواجهة منها الجاسم والمسياد والسواع وطفلهم منها تجارة لأسى عمارة الأعوام الأفضل وهو المنزل الآن ده على نحن يقول المواجهة يقول التجارة بالصلاة إذن منعه الزرغاء وليدون عالك المجدد الخطأ وقت مكهرة وقت مكهرة وقت مكهرة الخطأ هو نعم هذا تعيز مصر الحديد حنا حيوث الإعراض بهذه الأمور إيه الخطأ الخطأ يتحدث أن يحصل إلى فيه أو من الخط فيه من غير الخط الخلاف الخاص فهو المتعامل من الرقابة سبحانه وتعالى لا في العثيرنا إنه فينا أو أخططنا ليس لا تجعل فينا أخطط من احتقر فهو خاص خاص مادش مختلف خاص إليه؟ لأن هذا فيه عمد الخاطئ مكان عن عمل والموصف مكان عن غير عمل المسيام والجموث تاخر عن الشيء ويوم مع رجل في سياء أكل وشريط نسيام أكل وشريط دي منطرات كاملا لدي سأله سأله جاء عجلي إلى رجل إلى أميره ورجع وقال إنني كنت صائم فنسيته وأكلته أشياء قال لا رجفة لا شيء عارف. قال إذا قرأت إن رجلي نسيته فأكلته أشياء قال لبعشة قال فدخلت عند رجلي فنسيت وأتأت وشيرت قال أنت إنسان لن تتعوض الشيء عند الإنسان سأغلت عند الإنسان أو بطل أو هو أغلق مرحب عند, الإنسان. عند الإنسان. قال أنت إنسان لم تتعود الشيء يعني في الضوء قولهم والعصر معنى الغصب والارغام فتسلقي تسلقي والعصر هذه كلها من العوارض وهي من الله سبحانه وتعالى من رحمه الله نعم وقولهم لهم عباد الله وسيدنا بن يسالهم شويط وسيدنا بن او يا انا الذي سمعناه من مشيئه الناس في على ظني انه اذا لا يقارب بما جاءتها وإنما ما جاء بالهاتف زي في باوله وهو هذا الذي سمعناه من يحارب لنا هذا سياح احد الحارب لنا هذه لنا بعيد العهد يا كريم لا يعني في زوايا فالدور دي في وفي ولا دي يعني ما حتى في وقت رواه ابن ماشه الترمذي وكذا نعم نعم يعني نعم طيب النهار الحديثة قررت في النصير والمهالة وكيف تضارك في النساء ولكن المسوأة المسوأة المسوأة المسوأة بيكون حفظة الشوأة من التباة قوله تعالى وقال الله تعالى قال الله تعالى وقال الظهر وقال الله تعالى وهس عليكم سراع فيما يخطر في دراس عن مدى كل جسر فهما جاء خطر من كدر دولان من بعد الشباب إلنا من كدر ومدر وقف إسنان ومدر ولكن من صرحت الجسر بقبرا من من عذاب استثناء راتب اولاد وخصم موضوع في جسم راتب عماد في حال غيابها وفقا للقانون من بعد ولا من استثناء وله استثناء خصم ضمن الادوات على العلاج المعروف قبل الشهر وداك يجي وداك استثناء راتب الاشتراك في واحد من يعني ما قرر كفر من بالله من, بعد من بالله من بعد النبي هو شرح الكفر صدرًا تعالى الغضب على من من أفراد وقد هو هذا مقصود لكن هذا حتى لا توصل نعم هذا للعيش العرف. الباب يعني اقرار أمر سريع. نعم ولقى استوى. وإذا كان الكلام في من تردد إذا كان حكم يجري كأنه يقول إنهم مدينون وليسوا معهم هذا السرير على كل حال. هو ممكن يكون في في في من عداونه من بيضيع طيب لو يصير على الق هذا من بيكون وغير الخط على واحد انا يخرج ها نعم لا يعتبر هذا لان الناس وإرخاره كان نفسك على حفار غيره لا يبقى بقى نفسك الغير أولى من نفسك فعلا. على كل قالوا انت اقتلوا ان لم تقتله إذا جميل نقول في ورده كل أسلموا إليه فإن إنما انت بأي حق انت تقول اي حق لكن اضغط القدرة يصدر الجنس فهو شوال لا نعم على سبيل الثالث الهو الثالث المسيح ثم بالحديث الصحيحة ثم بالحديث الثالث ثم بالحديث الثالث إذا كان لها شوالي ونحطيها ونستقرها وعلى فكانت اقامه للانتشاء ورحل الادله الدو في الاردن على رحله رحله الذهب او القه من السنه 15 او ان اسم الحدث هذه الظروف عارضه في الحدث فقد كلمه يثبت الصدق اسم او وذلك يجعلون على أسلبياء من الحكم هذا ما ينقررون الحكم على السعر لذا كان يجعل الشكر عليه وهو يجهل هذا الخطا لكن لا فهذا لا لا يعلم السفرات الجنة أثناء رمضان هي السفر مغلظة بيها ليعطي فراثره فالأياد الفقساء وشهرة العينة وإلى اليادة فتعمت فينا مستينة في لو لا يعلم ذلك لا يمكن لو ان رأته جوهاته جوهات ما هذا صور شهر عشان ليس لو أن رجل عدة هو فجاء التثبيت على من باب التحصيل حاصل وكثير من الناس من باب التحصيل حاصل وكل اللي فيها يعني في براءه فقط اتفقوا في منها يعني فقال قص عذره العظيم عليه قال عليه اول فهم وثاني قرائه وثالثا عليك الخطا الايه الغرض قالوا إذك ورحمة الأمتالي خصيرا شغيه سائف عرض تجرأت يو ولي وعليك هذا يجب أن يقول والله أقسم بلا معرفة ولو عرفت هذا ما جمعتنا تجرأت على حكم الشيء تجرؤك هذا جعلك لا يغفر وكذا والدليل على ذلك الرجل يجعل المريك إذا وراء قال رسول الله هلك قال ما هلكتك؟ قالوا وقعت على ما يعرف في لكن الذي يعرفه وحوبة هذا ولا هذا قال فالقال ليه كون يقوله يعني يعلم ان هذا حرام فقال له المجل الصلمة تجد ورتب عليه الاتصار لان صرق العلماء بالجامل والجامل بالأثر المترطيج على الإيه؟ عالي الكفر الجامل بالسوء خراط يرصى عنك أي شيء يرصى عنك أي شيء حتى الأثر حتى كله واحد جامعة مرات شهر وطيئة رمضة ولا يعلم أن هذا الجماع محرم في رمضة إذا خرطت لو خلاص فهذا الرجل لا شيء عليك لا كفارة ولا شيء عليك لكن لو يجل فوق يبقى آخر هيا طهر يعني ذن حرام لكن إذا دوه ونسطر إنه حتى الموت يبقى يرجع هل قاعد ينتجه لها في هذا اللي من يمكن أن يوصد من طور سعيد على الجهد منهم لا شراء خلص ميلا شاء إذا صار الإستان لا يفجر على ان في النأسين فليس حيثي من غاضب سواء أفادة مالذة في الغضب أو أفادة في الغضب أو أفادة في الغضب فهذا بعض منها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 والله انا جبت فيه القلب وضم عندي حاجه فوق ده ده يطير المهم ان في او او خطر الماء اللي في كده الى هو ايه الشكل الايه الضيه الخلايا من شكل كده عشان ايه ما اشرب خلاص ما انا لا هو التطور حتى يطول مع